وَندَ أَصْحَابَُّ لِأَصْحَابَ الْ الجََّةِ أَن أَفِي يَبُوا عَلَْنَا مِنَْ الْ المَاِ أَوْ مِمََّا رَزَقَكُم اللهَّ قالَاوا إِ اللهَّه حَرَّمَهُمَا عَلَ